قال ابن كثير وهو الصحيح وعليه فتكون هذه الآية بينتها الآيات الموضحة قصه شعيب مع مدين ومما استدل به أهل هذا القول أنه قال هنا لأصحاب الأيكة أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين وهذا الكلام ذكر الله عنه انه قاله لمدين في مواضع متعدده كقوله في هود والى مدين اخاهم شعيبا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 خير لكم إن كنتم مؤمنين إلى غير ذلك من الآيات وقد قدمنا في سورة الأعراف قولنا فإن قيل الهلاك الذي أصاب قوم شعيب ذكر الله جل وعلا في الأعراف أنه رجبه وذكر في هود أنه صيحة وذكر في الشعراء أنه عذاب يوم الظلة فالجواب ما قاله ابن كثير رحمه الله في تفسيره قال وقد اجتمع عليهم ذلك كله أصابهم عذاب يوم الظلة وهي سحابة أظلتهم فيها شرر من نار ولهب ووهج عظيم ثم جاءتهم صيحة من السماء ورجفة من الأرض شديدة من أسفل منهم فزهقت الأرواح وفاضت النفوس وخمدت الأجسام انتهى وعلى القول بأن شعيبا أرسل إلى أمتين مدين وأصحاب الأيكة وأن مدين ليسوا هم أصحاب الأيكة فلا إشكال وقد جاء في ذلك حديث ضعيف عن عبد الله بن عمرو، وممن روي عنه هذا القول قتادة وعكرمة وإسحاق بن بشر وقد قدمنا بعض الآيات الموضحة لهذا في سوره الحجر في الكلام على قوله تعالى وان كان اصحاب الايكه لظالمين فانتقمنا منهم واوضحنا هنالك ان نافعا وابن عامر وابن كثير قراوا ليكه في سوره الشعراء وسوره صاد بلا من مفتوحة أول الكلمة وتاء مفتوحة آخرها من غير همز ولا تعريف على انه اسم للقرية غير منصرف وأن الباقين قرأوا الأيكة بالتعريف والهم وكسر التاء وأن الجميع اتفقوا على ذلك في قاف والحجم وأوضحنا هنالك توجيه القراءتين في الشعراء وصعد ومعنى الأيكة في اللغة مع بعض الشواهد العربية قوله تعالى واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين الجبلة الخلق ومنه قوله تعالى ولقد اضل منكم جبلا كثيرا وقد استدل بآية ياسين المذكورة على آية الشعراء هذه ابن زيد نقله عنه ابن كثير ومن ذلك قول الشاعر والموت أعظم حادث مما يمر على الجبل قوله تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين أكد جل وعلا في